قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السر والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السر والسماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وباد أمرهم ولهم عذاب نليم ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتعلوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبع بَأُ نَّبِ مَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التعب وَمَن يُومِ بالله وَيَعمَلَ صَالِحًا كَفَّ نكفر عنه سيئاته نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحت فيها لنها رخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. خالدين فيها وبيس المصير